ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبر الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد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 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غ ف ل ة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد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 الذي جعل مع الله إ ل ه ا اخر فألقياه, فالقياه في العذاب الشديد قال ق ر ي ن ه ربنا ما أ ط غ ي ت ه ولكن كان في ضلال بعيد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 من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن خشي بالغيب وجاء بقلب منيب أ د خ ل و ه ا بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء ل ه م ما ا ي ش و ن ف ي ه ا و ل د ي ن ا مزيد وكم أ ه ل ك ن ا ق ب ل ه م من قرن هم أشد منهم قرن أشد ش ب ط ا ف ن ط و ا في ا ل ب ل ا د هل م م ح ي ص